يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ ألك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترط وهو يرث آئ لم يكل 119. فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترث 110. وإن كانوا إخوةً زجاداً ونساءً فللذكر مثل حظ يبين لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا إِلَّا أَلَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ غَيْر مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَن تُمْحُرُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد غلاء من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وردوانا 115. وإذا حللتم فاصطادوا 116. ولا يجرمنكم شنآن قوم 117. صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر تقوى ولا تعاونوا على الإثم والعجوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب